اقام الصلاه واتى الزكاه يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله احسن ما عملوا الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء